بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وَإِنْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يَمْتَعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ اللَّهُ فضل بِفَضْلِهِ وَهُوَ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 ولئن أخرنا عنهم العذاب إلا أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 فَلَعَنَكَ تارِكُ بَعْضِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤِلَاءَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولوا نفترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ويتلوه شَاهِدٌ مِنْهُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن انصح لكم إن كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل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 وحال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين وقيل يا أَرْضُ بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وَغِيضَ الماء وقضي الْأَمْرُ واستوت على الجود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 ويشهدوا الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِيتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّكَ مَنْ وَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّنَهُ شَيْأً إِنَّ رَبّكُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديه لا تصل إليه نكره وأوجس منهم خيفة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 وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد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 وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أَمْرُنَا نجينا شعيبا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا وَأَخَذَتِ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 بِأَسْرِفْ دُلْ ذَلِكَ مِنْ أَوْبَاءِ قُرآنَ قُصْهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَوْفُسَهُمْ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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت والأرض إلا ما شاء ربك, إن ربك بِكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّنَ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّنَ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء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 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل